السلام عليكم و ر ح م ة الله في سوط ان شاء الله طيب ا ل ح م د ل ل ه إن ا ل ح م د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه و ن ا ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه ونعوذ الله من شرور أ ا ف س ن ا ومن س ل ه ا ت أ ع م الله ا ل ي ه الله ف ل ا م ض ل ل ه الله الله الله الله د أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ م اما بعد ا ل ي و إن ش ء الله تعالى ا نكمل ل منظومة شرح ق بعد الحديث ا ل أو م ر بغرامي صحيح وتكلمت في المرة و وتكلمت ف في ة الماضية ب صحيح عن ا النظم رحمه الله ء رحمه ب أ ن ه ب د أ بالبسمله ثم دخل في منظومته ثم ب د أ ه ا باشرف أ أ ش ر ف ن و ع الحديث أو أ أ ن و ا ع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح وتكلمت عنه بشيء من البسط وتوقفت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة على الشاذ و ا ل م ع ل ف إ ن شاء الله تعالى ن ب د أ اليوم باذن الله عز وجل في شرح ت ك م ل ة هذا البيت فالناظم رحمه الله يقول في هذا البيت غرامي صحيح والرجى فيك معضل غرامي صحيح والرجى والرجى معضل معضل صحيح فيك صحيح فيك وحزني ودمعي مرسل ومسلسل وكلها ذ ر في هذا ا ب ي الحديث الصحيح والحديث المعضل والحديث المرسل والحديث ت المعضل المرسل المسلسل ل و ك سوى ا ل أ و ل ضعيف فكان الصحيح هو أ ع ل ى مراتب ولكن ح ي ا يجب ا ل ا ح يكون ا ل ح ي م حيث ا ل س ل و ت ك ل م ت ن ع م ا ل م ع ض ل و س ل م و س ك و ن المسلسل ض ع ي ف ك ل ه المسلسل ض كما سنبين إن شاء الله تعالى في المراسل والفرق بين مراسل الصحابه ة و غ ي ر ا وغيرها ا ا فيها والمعضلات المعضل الضاد ل ل ل معضل م س س ت بفتح ننظر معضل سأتكلم ع ن إن ش ء شاء الله تعالى وأبين المعضل ما هو وما يكون فيه إن شاء الله تعالى من الكلام هو فيه وأبين يكون إن من ف ن ر ا ج ع سريعا على ما, مر... على ما مضى في المره ة الماضية وعرفنا الصحيح وقلنا ن أ م ا ل إسناده العدل بنقل ت م ا ل ض ب ط متصل السند غ ي ر معلل ولا شاد وبينت ل ا شاد و في هذا التعريف أ ن ن ا نخرج من هذا التعريف بشروط الصحيح الشروط التي يقبل بها الحديث إ ذ ا ت و ف ر ت هذه الشروط فيه فقلت أ ن أ و ل شرط الاتصال اتصال السند أن أي من نعم السند فنعرف قلنا عن يتحمل الراوي الحديث من شيخه بحيث يؤديه حديث راوي الحديث شيخه متى اتصال متصل كل شاء إذا روا وضد الاتصال الانقطاع وسياتي تعريفه في وقته ان شاء الله تعالى وثاني الشروط ا ل ت ي قلنا ل ا ع د ا ل ة و ا ل ع د ا ل ة م ل ك ة تحمل صاحبها على م ل ا ز م ة التقوى و ا ل م ر و ء ة المروءة واجتناب وخوارم、المرؤة. والعدالة الفسق نعرف أ و ل ا أ ن الصحابه ة ك ل م عدول لا ي ت كلهم م ف ي من حيث ا ل عدول ا ل فكلهم ة ع د و إ ن م ا الضبط فيهم يختلف فمنهم من كان حافظا ومنهم من كان يقل حفظهم أما حالهم باقي الرواه فينظر في حالهم من حيث العدالة والضبط فينظر في حيث وحتى من يعني تكلمت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن ا ل ع د ا ل ة وما توسعت فيها كثيرا حتى يعني لا يتسع أو ل ا يتوسع ا ل أ م ر على ما قد ي ع نظمت ي ن له لأن هذه يعني منظومة مختصرة فنريد فقط في هذه الدورة أن يعني منظومة فنريد نفهم معاني هذه هذه في مختصرة فقط المصطلحات ا ل ح د ي ث ي ة إ ذ ا ر أ ي ن ا حديث يقال فيه كذا عرفنا معنى هذا الحديث ومن بعد ذلك ت د ر ج في طلب علم الحديث والنظر في باقي المتون والكتب هذا هو المراد ثم قلت بعد العدالة الضبط والضبط الحفظ وينقسم إلى قسمين ضبط صدر وضبط كتاب قلت قلت إلى بعد صدر في وينقسم قسمين ثم هو وضبط أنه ضبط ض ب ط ا ل صدر هو أ ن يثبت الروي ما س م ع ه م ن شيخه بحيث أ ن يؤديهم ت ى ش ا ء و ا ل ض ب ط الكتابه وصيانته لكتابه الذي و ض ع في ه أ و ك ت ب في ه ا ل أ ح ا د ي ث وضبط ا ل يختلف ويختلف د ر ج ة ا ل ض ب ط من حيث أ و من الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره لان الصحيح ينقسم كما قلت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة إ ل ى صحيح لذاته وصحيح لغيره ثم هناك شرط ا ل رابع من شروط الصحيح وهي سلامته من ا ل ش د و د الشدود سلامته من الشدود ونحن نعرف القول بكلمة من ونحن نعرف شاذ اي شيء ليس على طبيعته أ ي خارج عن طبيعته فالحديث الشاذ هو اختلف أ ه ل العلم في تعريفه فعرفه منهم الشفعي وجماعة و ا ب ن حجر اختار الاثنين في نزهته ما رواه ا ل ث ق ة مخالفا لمن هو اوثق منه والشفعي ايضا كما في التقريب النووي قال ما رواه الثقة مخالفاً لرواية الناس والراجح هو م خ ا ل ف ة مخالفه ا ل ث ق ة لمن هو أ و ث ق منه وهناك من يرجح م خ ا ل ف ة المقبول لمن هو أ و ل ى منه ولو قلنا ب ا ل ث ق ة لادخلنا الحديث الصحيح و أ خ ر ج ن ا الحسن الضعيف ولو قلنا المقبول أ د خ ل ن ا الحديث الصحيح والحسن و أ خ ر ج ن ا الضعيف فالشذوذ هو كل ر و ا ي ة يخالف الراوي فيها من هو فوقه يعني ا ل ث ق ة يخالف م ج م و ع ة من الثقات مثلا فهذا يحكم عليه بالشذوذ و وذو الشذوذ في تعريف الشافعي قال رحمه الله وذو ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي الشافعي العراقي يعني ان رحمه رحمه قال الله ما الثقة الله حققه أن اختار تعريف الشذوذ الذي يخالف ا ل ر ا و الذي يخالف الناس ر و ا ي ة ا ل ث ق ة م خ ا ل ف ة ل ر و ا ي ة الناس نعم وهذا ال الشذوذ نوع من أ ن و ا ع العلل نوع من أنواع العلل وهو يقع في الاسناد والمثل و إ ن م ا أ ف ر د وحده ل أ ه م ي ت ه وما يكثر من الروايات منه ف أ ف ر د وحده د ه رحمه الله لذلك العراقي للصحيح تعريفي ر في ف أ ك ت ع ر ي فالاول ل ل فقال المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد ي عن مثله من غير ما شذوذ و ع ل ة ق ا د ح ة فتوذي فانتفى الشذوذ ثم ذكر ا ل ع ل ة صحة والشذوذ نوع من انواع العلل التي تقضح في صحة الحديث سواء في وقع الشذوذ في الإسناد او في المتن في الأسناد او العلل التي الحديث الاسناد المتن الاسناد المتن من تقضح في في في في في في ف أ ي ر و ا ي ة ت أ ت ي من ث ق ة أ و راو مقبول يقبل حديثه تخالف الثقات تخالف جمع من الثقات أ و تخالف روايات ص ح ي ح ة أ خ ر ى للثقات فهذا يحكم عليه بالشذوذ فيما تحريك الأصبع أذكر في الصلاه ة في ا ل ت ش د حكم عليها كثير من أ ه ل العلم بالشذوذ ل أ ن ا ل ر و ا ي ة التي أ خ ر ج ه ا صاحب ال ال م هذه ال راون و ي ة أخرجها ر ا ي واحد يعني جاء من رواية من جاء صحابي واحد تفرد بها صحابي تفرد اسمه أذكر الأن و ا ل ر و ا ي ة الاخرى انه كان يثبت أصبعه أو ينصب ث ب اصبعه ت او ي اصبعه في ا ل ص ل ا ة فكان قد رواها خ م س ة من ا ل ص ح ا ب ة خمسة من ص ح النبي ب ة ا صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فحكم فيه صحيحة صحيحة يكن مع مع لم عليها بالشذوب الرواية الاخرى صحيحة مع أن الرواية الاخرى صحيحة لانه ان ان كلام نعم الله مستعان طيب الصوت واضح الان طيب الحمد لله نعم طيب ان كان احد يعني ت س ت غ ل ق عليه ا ل ع ب ا ر ة ان شاء الله تعالى ي قلت و ه أعيد أخرى مرة إن شاء الله تعالي طيب قلت ان تحريك ا ل أ ص ب ع حكم عليها بعض أ ه ل العلم ب أ ن ه ا ش ا ذ ة ل أ ن ه ا رواها صحابي واحد و ر و ا ي ة النصب ا ل أ ص ب ع رواها خ م س ة من ا ل ص ح ا ب ة فجاءها ا ل ث ق ة خالف فيها الثقات في جمع ا ل ص ح ا ب ة خالفهم فيها فحكم على هذه الروايه ة بالشذوذ على حكم ذ ه الرواية بالشذوذ نعم طيب ا ل آ ن صوت واضح طيب الله ا ل م س ت فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الشذوذ ب ا ل ن س ب ة إذا العلل وهو آ خ ر شرط من شروط الصحيح والذي يجب أ ن ي س ل م منه الحديث حتى يحكم عليه ب ا ل ص ح ة وقلت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة أ ن الصحيح أ ن يقال معل ولا يقال معلل و أ ي ض ا الجوهري في كتابه قال لفظ معلول لحن والصحيح هو معل إ ذ ا أ ط ل ق ت على الحديث أ ن ه في ه ع ل ة ت ق و ل هذا حديث م ع ا ل هكذا يقولون ف ا ل ع ل ة س ب ب ق ا د ح في المدن خفي س ب ب ق ا د ح في المدن خفي فلا بد أ ن يكون ق ا د ح حتى يكون اسمه ع ل ة وعن سائر ا ل ص ح ا ب لابد له من أ ن يكون قادحا حتى ي س م ع ا ل ل ه فهو سبب قادح في الحديث يعني يكون فيه ت أ ث ي ر على الحديث, يطعن, أو يطعن, في الحديث بسببه. يطعن في الحديث بسببه يعني يؤثر في الحديث يؤثر في الحديث يعني يكون مثلا حديث فيه انقطاع في احد اثناء السند او في احد رواته هذا يسمى ان لم يعرف احد ما العله فيه ي ع ن ي ر و ن ا ش ي خ أ و ر و ن ا ل او ي ع ن ر او ي آخر ه ذ ا ا ل ر او ي ل م ي ل ق ا ه و إ ن م ا أ خ ذ م ن ر او ي و أ س ق ط ه و ر و ى ع ن هذا بسبب أ ن ه ذ ا ا ل ذ ي خ او ن الشيخ او يكون الشيخ او ي ك و الشيخ او ي ك الشيخ ا الشيخ ا ك و ا ل ي خ او ك و ن الشيخ او و ن ا ل او ك ن ا ل ش ي يكون ا ل ي خ او ي ا ل ش ي او ن ا ل ش ي او ي ك ن الشيخ او ي ك و ا ل و ي ل ش ي خ ا ي ك ن ل ش خ او ي ك الشيخ او يكون الشيخ ا ي ن ا خ او ي ك ن ي خ ن ا ش ي خ او ا ل ن ل ش ي ن ع ي د مرة أ خ ر ى الان هناك ر و ا ي ة فيها م ث ل ا ا ل و ل د ا بن مسلم يروي عن شيخ م ب ا ش ر ة و ا ل و ل د ا بن مسلم هذا مدلس يدلس ا ل د ي س ت س و ي ة يعني يقول يسقط شيخ شيخه الضعيف يعني كان يسقط دائما ابن ابي ف ر و ة وهذا ابن أ ب ي فروه ضعيف ضعفها ه ل العلم في الحديث فاسقطه أ س ق ط ه من ل ن د أ س من السند و إ ذ ا ق ر أ ت السند ونظرت في رجاله ر أ ي ت أ ن الرجال كلهم ثقات وأهل العلم حكموا عليه بالضعف فتستغرب تقول كيف حكم عليه بالضعف ورجاله عليه عليه كلهم ثقات فهذه العلم بالضعف بالضعف علة ثقات حكم كيف فتستغرب يبحث فيها اهل العلم الكبار فيوجد في الحديث ع ل ة ما هذه ا ل ع ل ة اسقاط ر ا و ل فهذا يؤثر فيه هذا يكون قاضحا يؤثر في الحديث يجعله الظاهر منه الظاهر منه فهم قاضحا الحديث الصحة الى الضعف فيكون السبب غامض قاضح في الحديث مع الظاهر السلام منه مع الظاهر السلام يكون يؤثر في فيكون في من الآن مع مع طيب الحديث م لله فهذا بالنسبة إلى ل فهذا ا ح د المعل الحديث المعل والحديث المعل هو كما قال العراقي رحمه الله في أ ف ي ت ه وهي ع ب ا ر ة عن أ س ب ا ب ط ر ت فيها غموض وخفاء أ ث ر ت يعني أ س ب ا ب ط ر ت على الحديث جاءت أسباب معينة على الحديث الحديث الأسباب ليست واضحة لنا جاءت أسباب واضحة هذه ولكن تظهر للحذاق من أ ه ل هذا العلم الكبار الفحول فتظهر له م فيظهر هذا ا ل أ م ر العلل ا ل ت ي فيه نعم فكما قلت الطريق إ ل ى م ع ر ف ة ع ل ة الحديث هي أ و هو البحث في الطرق نجمع الطرق يتبين خ ط أ هذه الرواد ربما نجمع هذا الطريق طريق عند ا ل إ م ا م الترمذي مثلا وطريق آ خ ر عند الدارمي مثلا يعني نج نرى ربما سقط عند الت الترمذي ولم يسقط عند غيره فيظهر هنا العل العله ة ت ظ ر هنا العله وربما تقع ا ل ع ل ة في ا ل إ س ن ا د وتقع في المتن و أ ك ث ر ما تكون في ا ل إ س ن ا د فتقدح في الاسناد والمتن لأن السند إذا كان ضعيف ضعيف ضعيف يكون يكون المتن المتن إخوة طيب ففهمنا ق ا الله غرامي、صحيح. بهذا يكون الحديث الصحيح ل رحمه صحيح يكون ل في أنه م اذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط بنقل مثله عن من غير ش و و ذ ل عل ففهمنا إذا جاء أ ي حديث فيه هذه الشروط أ س م ي ن ا ه حديث صحيح أ م ا إ ذ ا خلا منه شرط من هذه الشروط فله تعريفات س ي أ ت ي ذكرها إ ن شاء الله تعالى ل أ ن أ ه ل الحديث عرفوا كل قسم بتعريف خاص وكل علم بتعريف خاص أ ي ض ا حتى يسهل علينا فهم هذه الامور أ م و ر ف ق ل غ ر ا ي صحيح ا ل ج والرجى فيك فيك غرامي صحيح معضل معضل القسم الثاني هذا الوضع أو النوع الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو المعضل والمعضل نوع من أ ن و ا ع السقط في الاسناد وهو ما سقط من إ س ن ا د ه راويان ف أ ك ث ر على التوالي كما ذكر ابن حجر رحمه الله ايضا في نخبته ف ا ل م ع ض ل اذا سقط في السند اثنين فصاعدا على التوالي يعني وراء بعضهم البعض فهذا يسمى م ع ض ل ي ب د أ بالاثنين وهكذا ولا يكون السقط هذا من مبادئ السند يعني البخاري رحمه الله يروي الله عن عبد الله بن يوسف مثلا فهذا م ب د أ الاسناد عبد الله بن يوسف لو أ س ق ط ن اسقطنا عبد الله بن الله ي و ف كان الحديث اسمه ماذا ل م ع ليس معضل لأننا س أ ق هذا سيأتي على المعلق إن شاء الله أما فهو يأتي من بعده الكلام المعلق شاء سيأتي أما يأتي على المعضل من إن لو أ س ق ط ن ا من بعد عبد الله بن يوسف اثنين ثم هكذا يعني من اثنين أ و ث ل ا ث ة أ و ا ر ب ع ة أ و خ م س ة إ ل ى آ خ ر الاسناد يسمى هذا, بالمعضل يسمى هذا بالمعضل حتى يعني من اسمه فيه الاعضال يعني الشيء الشديد لا من أ ذ ك ر عبد الله بن يوسف لو أ س ق ط ن ا عبد الله بن يوسف وهو شيخ البخاري لكان الحديث معلق علقنا الحديث أ م ا المعضل من بعده مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن عمر مثلا نقول أ ن لو أ س ق ط ن ا فلمن مالك ومن بعده وابن عمر فهذا يسمى معضل هذا يسمى معضل حتى قال العراقي رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف الصحابي والنبي معه ووقف متنه على من تبعه فالمعضل والنبي أسقطنا اثنين على لو تبعه متنه من معه وهكذا و ا ا على ل ل ت يعني بشرط التوالي ي يكون الاثنين وراء بعدهم يعني مالك ونافع نسقطهما هذا يسمى معضل ل أ ن ه م ا روايه روا عن بعض يعني روايا الحديث عن نافع عمر فإذا كان الحديث يسمى معضل معي أسقطناهما كان الإمام مالك فإذا يا إخوة يسمى نعم, نعم. بارك الله. وابن الصلاح رحمه الله وغيره من أ ه ل الحديث قالوا أ ي ض ا إ ذ ا حذف الصحابي والنبي ووقف الامر على التابعي سمي ض ايضا معضلة م م ع ض ل طيب أأتي سريعا على شيء نسيته في الصحيح وهو أ ن نقسم الصحيح بحيث أ و بكما قسمه النووي و رحمه الله بدرجات الصحه ة و و الراوي أولا ومسلم ومسلم كما تكلم ما ما اتفق عليه البخاري ومسلم أي الأحاديث تذيب اتفق عليه عليه البخاري في أي أصح من فرد فرد البخاري به به مسلم من كان على شرطهما من كان على شرط ه مسلم ا كان البخاري كان من من م على على شرط شرط صحيح عند غيرهما فهذا التقسيم اتفق عليه اهل ت ف ق ع ل ي أ ه العلم في أ ن قبول الحديث من حيث قوته يكون بهذا الترتيب أ و ل شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومن اتفق البخاري فرد عليه البخاري به ومن فرد به مسلم ومن كان على شرطه م ا ومن كان على شرط البخاري ومن كان على شرط, كان على شرط مسلم معي وقيل إ ذ ا قيل في اسناد أ و في حديث حديث صحيح غير قولهم اسناد صحيح ل أ ن الحديث يشمل المتن مع الاسناد أ م ا ا ل إ س ن ا د فهو يختص ب ا ل إ س ن ا د فقط ف إ ذ ا قلت سنده صحيح ف أ ن ت تطلق, تطلق هذا اللفظ على السند فربما ضعوا فالمتن, وربما ضعوا فالمتن هناك بعض ا ضعيفة, وبعض الأسانيد تكون ضعيفة صحيحة فإذا أطلق لفظ شامل أطلق يطلق على الحديث ف إ ذ ا قيل حديث صحيح فهذا يقبل بقوله أ ن الحديث كله صحيح هذا مع العلم إ ن شاء الله مع دراسة العلم مسلم على دراسة فالبخاري فضل على مسلم ورحمه م الله تبارك وتعالى بسبب أ ن ه التزم ب ا ل ص ح ة في كل كتابه أ و التزم ا ل أ ح ا د ي ث الصحه في إ د خ ا ل ه الكتاب وعرفنا ا ل إ ع ض ا ل بسقطه ا ر ا و ي ا ن أو أكثر على التوالي او ل ت اكثر ل ي أو أ ف على التوالي ثم قال رحمه الله وحزني ودمعي, مرسل ومسلسل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل فذكر هنا أ م ر آ خ ر فيه نوعين من أ ن و ا ع علوم الحديث وهو الحديث المرسل والحديث المسلسل الحديث المرسل والحديث المسلسل أنا المصلحات سريعا بتعريفات على أمر بمبسطة هذه مختصره ليسهل علينا فقط فهم هذا العلم ولا أ ذ ك ر م ط و ل ا ت في ذلك حتى لا نمل فان شاء الله تعالى يكون الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى فقال في وحزني ودمعي الأمر فقال المرسل المرسل إرسال مرسل ومسلسل يأتي من لفظة يأتي سعة إطلاق و هو المراد به عند ا ل م ح د ث ي ن ما رفع ه التابعي ي الى النبي صلى الله عليه و سلم ما رفع ه التابعي ي ل ى النبي يعني التابعي يقول انا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم ق ا ل ك ذ ا ن و م ن ا ل ى ا ع ن ا ب ل ع ي ن ب ي صلى الله عليه و سلم ا ن ه ع ا ل ى ا ا م ن ا ل ى ا ب ع ي ب ي ل ا ل المقطوع الذي هو قول التابعي فالمرسل يختلف عن المقطوع ل أ ن ن ي أ ق و ل أ ن التابعي رفعه أ ي نسبه إ ل ى النبي أ م ا المقطوع فهو قول التابعي كالموقوف وهو قول فهمتوا فهمتو أخوة؟ الصحابي طيب ا ل ا خ و ة معي بارك الله فيكم نعم طيب قلت المرسل, طيب خير إن شاء الله المرسل ان يرفع التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فكحديث مثلا من حسن إسلام المرء ما الترمذية حسن يعنيه لا الذي ترأكه أخرجه الترمذي وغيره فهذا فيه إ ر س ا ل ا ل إ ر س ا ل من أ ن و ا ع الضعيف إ ذ ا جاء من قول التابعي أ ن ه يرفعه إ ل ى النبي اما مراسيل ا ل ص ح ا ب ة فهي صحيحه ة الصحابة مرسيل ل ك ا صحيحة لانهم يرسلون عن ص ح ا ب ة اما التابعين او التابعون ا فانهم نعم انهم عدو اما التابعون فربما التابعون التابعون يرسلون عن تابعين غيرهم يعني التابعي ربما يرسل عن تابعي او يسقط تابعي او غير ذلك فلا يعرف ح ا ل ا ل تابعي هذا وغير ذلك فالمراسل ردت لذلك نعم نعم التابعي ربما لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما, أن ربما هو أ س ق ط إ م ا تابعي أ و صحابي أ و أسقط أ ك ث ر من تابعي فلا يعرف الا بسبر الطرق, وتتبعها بسبر الطرق وتتبعها نعم م المراسيل ا عموما من ج م ل ة الضعيف واحتج بعض اهل العلم بها كمالك و أ ب ي ح ن ي ف ة وغيرهم ب أ ن كما قال العراقي رحمه الله مالك وتابعوهما ا ح ج م ل النعماني ك كذا به ورده د ا ن و جماهير النقاد للجهل بالسقط ا في الاسناد لا التابعي ليس يعرف أنه هل عن مثله تابعي صحابي يعرف يعرف عن عن روى روى أنه أم فيرد المرسل حتى يتبين من ر و ا ة أ خ ر ى هل روى هذا الحديث عن صحابي أ م روى عن تابعي نعم لا بد من م ع ر ف ة ذلك لا ذلك بد من معرفة, ذلك من معرفة ذلك و ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في م ق د م ة صحيحه قال والمرسل, والمرسل في قولنا وقول أ ه ل العلم بالحديث مردود نعم نعم إ ن كان عرف انه يروي عن صحابي فما رسل ا ل ص ح ا ب الصحابة قبلت, رسيل الصحابة قبلت نعم وبقي كما قال و ا حزني ودمعي مرسل ومسلسلوا المسلسل أ ي ض ا من أ ن و ا ع الضعيف وقالوا ب أ ن ه ليس هناك حديث مسلسل صحيح المسلسل يختلف فيه إ م ا باتفاق الرواه أ و بتتابعهم في ص ف ة م ع ي ن ة سواء هذه ا ل ص ف ة ق و ل ي ة أ و ف ع ل ي ة كحديث يا معاذ إ ن ي أ ح ب ك ف ق ل في دبر كل ص ل ا ة اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحديث أ ي ض ا ا ل أ و ل ي ة ا ل ر ح م و ن يرحمهم الرحمن فكل راو يقول ي لمن سمع منه الحديث وهذا أ و ل حديث سمعته منه و أ ي ض ا هناك صفات, أو صفات فعلية ا ل ت ب ن م ع ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه عليه وسلم وهناك مسلسلات ب ا ل أ س م ا ء كالمحمدين ي محمد محمد محمد او محمد س س ل ل الفقهاء ت ا أ و غير ذلك فالمسلسلات كثيره ة و أ ل العلم كما قلت أن المسلسلات من أنواع الضعيف إلا ما ثبت بالبحث والنظر كما أنواع ما هناك طرق صحيحة وهذه بعضها من طرق ثبت أن أن وهذه صحيحة أ و أ ك ث ر ه ا ثبت من طرق أ خ ر ى غير المسلسلات هذه المسلسلة ظهرت من مسلسلة المسلسل أنا الآن عند سفيان طرق طرق غير مسلسلة ذكرتها وقف صحيحة أي أحاديث التي الأولية سفيان لكن الحديث صحيح لكن احنا نتكلم عن المسلسل التسلسل م س س ل ل ل ا فقط هل هو ثابت أ م لا لكن من حيث ثبوته فقلت أ م ا ربما كثير من ا ل ح ا د ي ث المسلسله يظهر, يظهر من طرق أ خ ر ى غير م س ل س ل ة في إ ث ب ا ت ص ح ة هذه الاحاديث نعم طيب الحمد لله طيب الحمد لله الحمد لله ا ل في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة إن شاء ا لله ت ع ا ل ى بارك ا لله ف ي ك م د ل ف ع الحمد ر ل ه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ا ل ح و د لله ا ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و ع لله ى آ و ص ح ب ه و س ل م ل ي ا ك م نفع ا لله بكم ج م ي ع ل ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا لله و ب ر ك ا ت ه